وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم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 أم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أَيْقَاظًا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف, وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب, رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 ليشول وجوه بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها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 أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير توابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به, نبات الارض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أَرَأَيْتَ إِذْ أوينا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أَنْ أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 فأراد ربك أن يبنغاءشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إلى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلن يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي